ما اكثر الذين يحملون هموما عظيمه لا سيما في مثل هذه الايام التي تكثر فيها الفتن ويبتلى فيها عباد الله فنسال الله جل وعلا باسماءه الحسنى وصفاته العلى ان يفرج هم اخواننا المسلمين في الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل مكان انه سميع قريب ايها الاخوه المؤمنون القلوب تتفاوت تتفاوت في الهم والغم بحسب ما فيها من الايمان او الفسوق والعصيان الهموم اسبابها كثيره والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم كما في الحديث الصحيح فيقول واعوذ بك من الهم والحزن الانسان اذا اهتم ايها الاخوه يفقد توازنه ويطيش عقله ولا يحسن التصرف ولا التفكير الا من رحم الله من عباده الذين اصطفى سبحانه وتعالى الهموم اسبابها كثيره من اهمها المعصيه وهذا مجرب فان الذي يعصي يجد همنا ربما لا يعرف سببا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء قد يهتم المسلم بسبب ظلم وقع عليه يدخله الهم بسبب بسبب مصيبه تقع له خبر محزن منظر غير سار خوف من امر من الامور مصادر الهموم كثيره ولذا كان اصدق الاسماء حارف وهمام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لان كل انسان الاصل فيه انه كادح وصاحب هموم لا ينفك عنها قد تكون الهموم متعلقه بالرزق او بالصحه او بالخوف بانواعه اما لزوال الامن او تسلط ظالم وقد تكون الهموم بسبب وسوسه الشيطان وكثره الافكار الضاره وقد يكون مصدر الهم الولد نعم الولد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولد مجبنه مدخلته محزنه في كثير من الاحيان الذي يسبب الهم هو الولد قد يكون المصدر من الوالد قد يكون من القريب قد يكون الهم من الجار يكون من الصديق ومما لا يسلم منه احد هذه الايام هو الهم الناتج من مخالطه الناس وما يصدر منهم من اذى ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذائهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذائهم يا اخي المسلم اعلم ان الهموم تقع بمشيئه الله فهي كفاره للمؤمنين وتطهير لعباد الله وقد تكون عقوبه ولكن الله جل وعلا هو الذي يفرج الهموم ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين لان المعرف بال اذا تكرر فهو واحد اما النكره اذا تكررت فهي تعني اثنين ان مع العسر يسرى ان مع العسر يسرى اليسر تكرر منكرا فهو اثنان اما العسر فهو جاء معرفا بال فهو عسر واحد قال صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يرفع الضر ويكشفه سبحانه وتعالى ومن أعظم ما يعين المسلم أيها الإخوة المؤمنون على ذهاب الهموم أن يكثر من التفكير والتفكر في الآخرة لا يكن همك الدنيا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث سبع من الاحاديث الوارده في كفاره المجلس كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من احيانه اذا جلس مجلسا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك حتى يقول ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا نعم العلم النافع ما تعلق بدار الخلود دار الجزاء وهي الاخره الهم والمطلوب النافع هو الاهتمام بالاخره التي فيها نعيم او جحيم هموم الدنيا ايها الاخوه تكدر النفوس وتشتت الاذهان وتفرق الشمل اما من وجه اهتمامه للاخره فان النتيجه عكس ذلك تماما عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الاخره همه من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شملة ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له حديثا رواه التلمذي وصححه الألباني كيف يأتي يفهم الامام ابن القيم رحمه الله مثل هذا الحديث سطرت يداه كلاما بديعا يقول رحمه الله اذا اصبح العبد وامسى وليس همه الا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما اهمه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته وان اصبح وامسى والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وانكادها ووكله الى نفسه فشغل قلبه عن محبته بمحبه الخلق ولسانه عن ذكره بذكرهم وجوارحه عن طاعته بخدمتهم واشغالهم فهو يكدح كدح الوحوش في خدمته غيره فكل من اعرض عن عبوديه الله وطاعته ومحبته ضل بعبوديه المخلوق ومحبته وخدمته كلام عظيم قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ايها الاخوه المؤمنون ومن اعظم ما تدفع به الهموم الايمان الراسخ الذي يولد عملا صالحا ليس إيمانا بالكلام إيمان يتبعه عمل قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه يعني في الدنيا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ومما يدفع به الهم ذكر الموت لا لا بل الاكثار من ذكر الموت لا كما يظن بعض الناس الذين يظنون ان ذكر الموت ان ذكر الموت يورث الهم صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس عند البزار وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم اكثر ذكر هذه من اللذات الموت فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا والسعه ايها الاخوه هذا الحديث جربوه يقول صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه من لذات الموت فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه ولا ذكره في سعه الا ضيقها عليه الانسان اذا اتاه الله من الدنيا توسع ينسى الله وينسى العبوديه ويخشى عليه من الطغيان اذا تذكر الموت امسك ورجع الى الله واذا ضاقت الدنيا على الانسان على الفقير على المسكين على المريض ثم لجاء الى الله فتح الله له جل وعلا على ابواب رحمته ومما ينفع ايها الاخوه في هذا الباب ان يقارن المسلم العاقل بين الدنيا الفانيه المليئه بالهموم وبين الاخره الباقيه الاخره ايها الاخوه الكرام اما جنه او نار لا خيار ثالث فريق في الجنه وفريق في السعير فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيمه هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى من وفقه الله لعمل اهل الجنه فالعمل الصالح هو مهر الجنه وليس الاماني الجنه لا هموم فيها لا هموم فيها مطلقا قال جل وعلا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين اهل الجنه لا يتكدرون ولا حتى بالكلمه حتى بالكلمه حتى اسماعهم لا يقع على اسماءهم شيء يكدرهم اسمعوا الى قوله تعالى لا يسمعون حسيسها ويقول جل وعلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما اصوات المعذبين لا يسمعونها اكراما من الله لهم ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون ас الله تعالى ала, يجعلنا من ала на мене, що المسلمين Гуава, على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في джинна, ونفعني вахані, بما فيه من вахані, والبيان вахані, ما تسمعون вахані, الله لي ولكم вахані, المسلمين فاستغفروه وتوبوا вахані, вахані, هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين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 وتكون هذه الادعيه من المخارج التي شرعها الله سبحانه وتعالى للتخلص من هذه الامور المحزنه منها ما ورد في قصه نبي الله يونس عليه الصلاه والسلام لما بلغ به الهم مبلغه وهو في بطن الحوت ظلمات بعضها فوق بعض يقول الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ظن أن لن نقدر عليه يعني ظن أن لن نضيق عليه فكلمة نقدر هنا ليس من القدرة ولكن من القدر وهو التضييق فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا دعاء عظيم ارسل الله يونس عليه الصلاه والسلام الى قومه فدعاهم فلم يؤمنوا توعدهم بالعذاب فلم ينيبوا ولم يرجعوا الى الله فلم يطق الصبر عليهم كما امره الله امره الله بالصبر لم يستطع راى اعراضا عظيما عن توحيد الله فخرج تاركا لهم غاضبا عليهم ضائقا صدره بعصيانهم وظن ان الله لن يضيق عليه وانه لن يؤاخذه بهذه المخالفه فابتلاه الله بالحبس في بطن الحوت فنادى فنادى وهو في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت تائبا معترفا بظلمه حيث ترك الصبر على قومه فقال هذا الدعاء العظيم الذي يشع توحيدا وعبوديه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عند احمد والترمذي والنسائي قال صلى الله عليه وسلم دعوه ذنون اذ ادعى بها وهو في بطن الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له كم مره من المرات ايها الاخوه تنزل علينا الهموم والاحزان والتفكير الضاره فمن منا يلجا الى مثل هذا الدعاء الذي فيه التوحيد لا اله الا انت ومن اعظم الادعيه في ذهاب الهم والغم وجلب الفرج ما حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الدعاء المشهور العظيم هذا الحديث حثنا صلى الله عليه وسلم على تعلمه فقد روى الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتي بيدك ماظ في حكمك عدل في قضائك اسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احد من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا قال فقيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال صلى الله عليه وسلم بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها ومن ذلك ايها الاخوه المؤمنون ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم رواه البخاري فاملوا ايها الاخوه كل ادعيه الكرب فيها لا اله الا الله التوحيد اعظم ما يفرج الله به الهموم التوحيد قامت عليه السماوات والارض التوحيد هو راس مالنا ايها الاخوه ومن ذلك ايضا ما جاء عن انس رضي الله عنه ان رسولنا صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر يعني اذا اقلقه وافزعه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك استغيث رواه الترمذي وحسنه الالباني ومن ذلك ما ورد عن اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اعلمك الا اعلمك كلمات الا اعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب او في الكرب الله الله ربي لا اشرك به شيئا رواه ابو داود وصححه الالباني ومن ذلك ايضا ما رواه ابو داود وحسنه الالباني عن نبينا صلى الله عليه وسلم انه قال دعوات المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شأني كله لا اله الا انت ايها الاخوه المؤمنون ومن اعظم ما يفرج الله تبارك وتعالى به الهموم الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه اكثروا من الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما يوم الجمعه وعوذوا انفسكم على الاكثار من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا ايها الاخوه الى هذا الحديث روى الطفيل ابن ابي ابن كعب عن ابيه يعني ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا ايها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفه تتبعها الراضفه جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه قال ابي رضي الله عنه قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قلت يقول ابي قلت الربع يكفي ان اجعل لك الربع من صلواتي قال ما شئت فان زدت فهو خير لك يقول ابي قلت النصف قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال ابي قلت فالثلثين قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال ابي قلت اجعل لك صلاتي كلها قال صلى الله عليه وسلم اذا تكف همك تكف همك ويغفر لك ذنبك حديث حسن رواه الترمذي وغيره ايها الاخوه المؤمنون هذه الامور اذا لم يتعاهدها الانسان ويتواصى مع اخوانه المسلمين عليها فانه ينساها في كثير من الاحيان كثير من الناس اذا اصابتهم الهموم الشيطان يذهب بهم يمنه ويسره في امور لا تنفعهم الارتباط ايها الاخوه بمنهج الله الارتباط بالكتاب والسنه في حياتنا كلها هو المخرج وهو سبب الفوز يوم القيامه فاسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله والالئك هم اولو الالباب اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين اللهم نفس كروبهم اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الشام اللهم انصرهم على طاغوت الشام وجنده وزبانيته اللهم ثبتهم وانزل عليهم صبرك يا رحمان ويا رحيم اللهم اننا نسالك بقوتك ونسالك بعزتك ان تقسم ظهر هذا الطاغوت ومن معه اللهم أرنا في هؤلاء الباطنيين عجائب قدرتك إنك على كل شيء قدير اللهم عليك بالمنافقين اللهم عليك بالمنافقين اللهم رد كيدهم في نحورهم واشغلهم بأنفسهم إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لنا أمورنا اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamy.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته